ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم أي في كلام الناس أي لا خير في كثير مما يتناج به الناس ويتخاطبون وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح وإما شر ومضرة محظة كالكلام المحرم بجميع أنواعه لا خير في كثير من نجواهم أي كثير من من يتكلم الناس والنجوا التخاطب بين الأفراد بين اثنين أو ثلاثة سرا فكثير من كلام الناس لا خير فيه ونستفيد القليل من الناس من تكون نجواهم عن الخير والبركة ومن رأى الواقع عرف ذلك خاصة في هذه الأزمان أصبحت تلاج الناس في المحرمات إلا من رحم الله وفي الأمور المحرمة خاصة بعد افتتاح الإعلام وغيرها لا خير في كثير من نجواهم يقول ابن عشور علم من مفهوم الصفة أن قليلا من نجواهم فيه خير إذ لا يخلو حديث الناس من تناجن فيما فيه نفع ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أي إلا نجوى من قال ذلك ثلاثة أمور إلا من أمر بصدقة أمر بالصدقة والصدقة هي التبرع بالمال للفقير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هذه هي الصدقه نعم وقوله الا من امر بصدقه نكر صدقه والتنكير لتشمل الصدقه القليله والكثيره والواجب والمستحب منها الا من امر بصدقه والمراد بالصدقه هنا الاحسان بالمال لان الله ذكر المعروف بعدها الا من امر بصدقه او معروف اي أو امر بمعروف يقول الطبري رحمه الله والمعروف كل ما امر الله به او ندب اليه من اعمال البر والخير سياتي شروطه وامره او اصلاح بين الناس اي ازاله للفساد والبغضاء والفرقه والاختلاف بين الناس وفض الخصومات وإنهاؤها ومعنى الآية لا خير في كثير مما يتناج فيه الناس إلا ما كان من أعمال الخير وذكر منها هذه الأقسام الثلاثة فمن تناج بهذه الأمور الثلاثة ففيها خير ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي ومن يفعل هذه الأمور من الصدقة أو المعروف أو الإصلاح ابتغاء مرضات الله أي محتسبا ثواب ذلك عند الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما أي ثوابا كثيرا واسعا إذا أخلص لله عز وجل كان الأجر أعظم وأعظم أعظم نعم قال بعض العلماء وهذه الآية من أعظم الدلائل على أن المطلوب من أعمال الظاهر رعاية إحوال القلب في إخلاص النية وتصفية الداعي عن الالتفات إلى غرض دنيوي فإن كان رياء انقلبت فصارت من أعظم المفاسد يقول السعدي رحمه الله فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ثم ذكر النقاط ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل سوف نؤتيه أجرا عظيم وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم أجرا وهذا أمر معلوم قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نعم لأن العبرة بالإخلاص والعبرة لله تبارك وتعالى فمن يفعل هذه الأمور يتناجون إخلاصا ويأمر بالصدقه إخلاصا لله عز وجل ويفعل المعروف للفقير والمسكين وكل ما هو محتاج ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيم ثوابا كبيرا عظيما عند الله عز وجل فلذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد كل الاجتهاد أن يحسن وأن يخلص في عباداته لماذا؟ لتعظم ولتبقى وتكون سببا لهدايته وسببا لنجاته من الفتن فإنه من المعلوم مراء من الواقع عرف أن من سقط في الفتن إنما لقلة الإخلاص ولا يمكن ولا يمكن أن يثبت الإنسان إلا لإخلاصه قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين نعم وقال الله تعالى ليكون الدين كله لله فالعبرة أن الإنسان مخلوق في هذه الدنيا ليعمل لله قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويتو الزكاة وذلك دين القيمة ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي طلبا لمرضات الله فينبغي المسلم أن يعود نفسه كما قال السعدي هنا ليحصل بذلك على الأجل العظيم ليتمرن ويتعود على الإخلاص وأخطر شيء أن يتعود الإنسان على أن يعمل أمام الناس فمن تعود منذ بدايته أن يعمل عمل أمام الناس فتجد يكون الإخلاص صعب عليه لكن لو تعود وتعلم منذ بدايته ويجتهد في جميع أعماله أن يكون مخلصا، فإنه يتعود ويكون جيدنه ويكون ديدنه، ويكون أصعب شيء عليه أن يعمل أمام الناس. وذالك الآن كثير من الناس تجد يصعب عليها أن يخلص لله. لماذا؟ لأنه تعود أن تكون أعماله أمام الناس. يكتب ما يعمله في الموقع أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها وهذه بمداخل الشيطان فأصبح لا يعمل عملا إلا أمام الناس بحجة طبعا بحجة الدعوة وبحجة كذا وكذا فتعود عليها فأصبح لا يعرف أن يعمل عملا مخلصا فإذا وقعت الفتن جاءت الحروب أو فتن تجد أن القلب يزيغنا صلى الله عليه فلما زاغ أو زاغ الله قلوبهم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله كما قال تعالى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما وكما قال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النيه وربما ورب عمل عظيم صغيره النية النيه فلذلك على الانسان يحرس كل الحرص ان يجتهد ان لا يعلم به وان يجتهد ان يعود نفسه على الإخلاص فيطمئن قلبه وترتاح نفسه فإن أعظم, أعظم يعني مقوم العمل الصالح والتوحيد، وهو الإخلاص لله عز وجل بل إن الإنسان خلق من أجل التوحيد فالرسل رسلت من أجل التوحيد لا من أجل المخلوق وأن يعمل من أجل المخلوق ومن عمل لله بقي كما قال الفضيل من أحب أن يذكر لم يذكر ومن أحب أن لا يذكر ذكر طيب إلا من أمر بصدقة أو معروف في هذه الآية الحث على فعل المعروف وبهذه المناسبة أذكر ما يتعلق بالمعروف كما عودناكم إذا مر معنا في التفسير أي موضوع من المواضيع التربية أو غيرها نتكلم عنه أولا الحث على فعل المعروف بأنواعه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والآية التي معنا وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غلسا أو يزرع زرعا فيأكل من إنسان أو طين ودابة إلا كان له به أجر وجاء في الحديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون الشعب فأفضلها قول لا إله إلا الله وادناه ماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقد قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق قال الضحاك في قوله إن نراك من المحسنين في قصة يوسف كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام عليه وإذا ضاق عليه المكان وسع له إذا احتاج جمع وسأل له قيل لبل المنكدر أي الأعمال أفضل قال إدخال السرور على المؤمن قيل أي الدنيا أحب إليك قال الإفضار على الإخوان أي التفضل عليهم والقيام بخدمتهم قال وهب المنبه منبه إن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه وإن من ألذ اللذة الإفضار على الإخوان ثانيا ثمرات فعل المعروف أولا صرف البلاء قال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة رواه مسلم وخديجه ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال زملوني زملوني قالت وهي الذكية قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين عن نوائب الحق فهي على فعله المعروف أن الله ما وهذا من ذكائها وجاء في الحديث كما تعرفون عند قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء هذا الحديث كما تعرفون فيه ضعف ثانيا دخول الجنة من ثمرات فعل المعروف دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم ثالثا مغفرة الذنوب والنجاة من أهوال الآخرة جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كان رجل يدائن الناس وكان يقول لفتاة إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه، فنجاه الله من أهوان يوم القيامة، وعفى الله عنه. وحديث الكلب حديث مشهور، قال صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يأكل يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فمرأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر الله له والحديث متفق عليه ثالثا آداب صلع المعروف اعلم أن المعروف شروطا لا يتم ول بها ولا يكمل إلا معها أولا الإخلاص كما في هذه الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وكما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقد قال الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فالإخلاص شرط أساسي وهذا أمر معلوم لكل عبادة فمن أراد له الله له التوفيق والسداد أعانه ووفقه ورزقه الإخلاص فإن هذه من أسباب المثبتات ومن أسباب طهارة القلب ثانيا ستره عن الإذاعة وإخفاءه فإن المعروف يستحب لصاحب المعروف أن يخفيه قال بعض الحكماء إذا اصطنعت المعروف فاستره واذا صنع اليك فانشره اعيد اذا اصطنعت المعروف فاستره واذا صنع اليك فانشره على انه على ان ستر المعروف من اقوى اسباب ظهوره يعني كل ما اخلص الانسان رفعه الله تعالى انظر من رفعهم الله الإمام أحمد كان من أبعد الناس عن الشهرة رفعه الله وابن المبارك وسفيان الثوري ومالك والشافعي وابو حنيفة وابن تيمي وغيره ورفعهم الله واصبحت كتبهم ويذكرون معنا دائما وأبدا نعم فستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره وأبلغ دواعي نشره لما جبلت عليه النفوس من ظهار ما خفي وإعلان ما كتبا ثالثا تصغيره ينبغي لفاء المعروف أن يصغيره لألا يصير به مدلا بطرا ومستطيلا أشرا قال العباس بن عبد المطالب لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال تعجيله وتصغيره وستره فإذا عجلته هنأته وإذا صغرته عظمته وإذا سترته أتممته ومن ذلك عدم المن استناب المن قال تعالى ولا تبطل ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى سمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل فعلت إليك وفعلت فقال ابن سيرين اسكت فلا خير في المعروف إذا أحسى قال بعض الحكماء المن مفسدة الصنيع وقال بعض الأدب الأدباء كدر معروفا امتنانا وضيع حسبا امتهانه قال بعض البلغاء من من بمعروفه أسقط شكره ومن أعجب بعمله أحبط أجره ومن أداب فعل المعروف ألا يحتقر منه شيئا وإن كان قليلا نزرا إذا كان الكثير معوزا وكنت عنه عاجزا فإن من حقر يسيره فمنع منه أعجزه كثيره فامتنع عنه وفعل الخير افضل من تركه ايضا شكر صاحب المعروف ما الدليل قال صلى الله عليه وسلم من صنع من صنع عليكم معروف فكافئوه وفي الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم من فوائد الايه اولا ان كثيرا من كلام الناس ليس فيه خير وفائده اما في هذا الزمن فكما تعلمون للاسف خاصة بعد انفتاح الالام أصبح الناس يجلسون الجلسات الطويلة في الليل على امور محرمات ويفتخرون بها ويجلسون الليالي الطويلة ومن فض الاعيه فضيلة الصدقة وفيها حث الانسان على فعل المعروف وفيها فضل الاصلاح بين الناس وفيها وجوب الاخلاص وأن العمل يعظم على حسب على والله يضاعف من يشاء اي بخلصه ثم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم أو ساعة مصيرة ومن يشاقق الرسول أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق والمشاقة هي المخالفة والمعادات من بعد ما تبين له الهدى أي من بعد ما ظهر له الحق بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ويتبع ويسلك في منهجه طريقا مغايرا ومخالفا لطريق المؤمنين نوله ما تولى أي نتخلى عنه ونتركه وشأنه ونكله إلى ما تولى فيهلك لأن من تعلق شيئا وكل إليه قال ابن كثير ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ونصله جهنم أي ندخله ندخله ونغمره ونحرقه فيها وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة كما قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وساءت مصيره أي قبحت جهنم مصيرا ومرجعا وما آل لمن لهذا الذي يعني خرج وشاق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين نعم طيب هنا علق الوعيد على ماذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين مع ان مجرد من يكمل المشاقه كافيه اليس كذلك اي نعم لكن هما متلازمان فلهذا علقه بهما كما يعلقه بمعصيه الله ورسوله وهما متلازمان ايضا من فوائد الايه تحريم مشاقه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أن الإجماع حجة استدل الشافعي وغير الشافعي بهذه الآية أن الإجماع حجة ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن فهد الآية أن ما جاء به النبي هو الهدى والنور وفيها عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين ثم قال الله تعالى في آية سبق شرحها إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا هذه الآية سبق سبق شرحها في صورة النساء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لخطر الشرك فمن مات مشركا ولم يتب فإن الله لا يغفره بل هو من أصحاب النار من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار لماذا؟ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ولأنه تنقيص للذات الإلهية تنقيص للرب حينما شبه المخلوق الناقص ب الخالق الكامل سبحانه وتعالى وسبق مباحث الشرك وأنواع الشرك وما يتعلق بالشرك وأن الشرك الأكبر صرف عبادة لغير الله وأن الشرك الأصغر هو ما جاء في الشريعة أنه شرك ولم يصل لحد الأكبر هذا يسمى شرك أصغر أو ما كان وسيلة للشرك الأكبر فالله عز وجل لا يغفر الشرك لمن مات مشركا ولم يتب من ذلك نسأل الله السلامة فهو أعظم الذنوب اشترى السبع الموبقات ذكر منها اولا الاشراك بالله ابن مسعود قساله النبي عليه الصلاه والسلام اي الذنب اعظم قال فانت تجعل له ندا وهو خلقك ولا دل على ذلك مما مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اي فقد سلك غير طريق الحق وظل عن هدى وبعد عن الصواب قال ابن عاشور هنا قال فقد ضل ضلالا بعيدا وفي الايه السابقه فقد افترا اثما عظيما لأن المخاطف فيها أهل الكتاب بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا معكم، فنبهوا على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيرا لهم من الافتراء وتفضيعا لجنسه وأما في هذه الآية فالكلام وجه للمسلمين، فنبهوا على أن الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقة الرسول وأحوال المنافقين فإنه من جنس الضلال وسبقت فوائدها وما يتعلق بها والله تبارك وتعالى أعلم Sallallahu wa sallam aan Nabiina Muhammad